أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رب والسقف المرفوع والبحر المسجور إن وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يجعبون 109. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 110. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا 119. المتكئين على سرر مصطوفة وزوجناهم بحور عين 110. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامدرناهم بثماره ما يشربون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويقفون عليهم بالمانع لهم كأنهم لهل مكنون وأقبل بعضهم على بعض تَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِن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 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولون أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِصُلْقَانٍ مُبِينٍ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنَ مغرب فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِشْفًا السماء ساقضا يقولوا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغنيون الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقول ومن الليل فسبح وإدبارا